وقفت بالباب يا رحمن مبتهلا وقفت بالباب يا رحمن وأطلب العفو يا وأطلب العفو يا رب وأطلب العفو يا ربي منك العفو والمدد فمن سواك فمن سواك فمن سواك فمن, سواك فمن سواك ومن يجير ومنك الفضل والمدد فكضا لعبدك يا رب توبته يوم لا ينفع ما رحانك يا كريم يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شانى يا واسع النط يا من شأن ليس له في ملكه الثاني أعصاك أعصاك تسترني أنساك أنساك تذكرني كأنني ذاكر في عصياني اعصاك تسترني انساك تذكرني كانني ذاك غير عصياني فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك وكيف أن